اني ابني بالدنيا مين اني ابني بالدنيا يا علي والزبس بعده الحد ده الخير بيصرح خير والزبس بعده الحد واللي يهدع الغير ما عمره يحتاج حد والحسوة ابن جبال والحسوة ابن جبال واسر من الموجود تحسن ولا تبتل واسر من الموجود ايه اللي راح يفضل غير الكرم والفوت والسعادة موش في المال والسعادة موش في